فجعله غثاء ان احوام سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر ان نفعت الذكران سيتذكر من يخشى ويتجنبها الاشقام الذي يصل النار الكبرى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 وبارك لنا فيما أعطيت وصرف عنا برحمةك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت تبارك ربنا وتعاليت إلهنا مولانا خالقنا رازقنا يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلام اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار. النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعف عنا. عنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلِح لنا شأنَّنا كلَّة أصلِح لنا شأنَّنا كلَّة ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلِح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلِح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا وأصلِح لنا آخرةًا التي فيها معادُنا واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير والموت راحةً لنا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 الجلال والإكرام ووفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم هيا له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى لما تحب وترضى برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ورجال أمننا بسوء اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماضٍ فينا حكمك عدلٌ فينا قضاءك نسألك بكل اسمٍ هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علَّمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأقلنا أطراف النهر على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعله شفيع لنا يوم القيامة، اللهم اجعله شفيع لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا بين يديك. برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات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 فرك فغفرت له اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.